لنا يغفر لنا يا غفار يا غفار اللهم افتح لنا أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب البركة أبواب اليمة أبواب القوة وابواب الله وبواب وباب الخيرات وبواب الخيرات وأبواب Çeviri